السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أيها الذين آمنوا الصلاة حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتبعوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَشِّرِ الْهُدَىٰ مَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الا بعد أيها الاخوه الكرام والاحباب نوصل الليلة بأمر الله جل وعلا سويا الحديث عن هذه السلسلة التي أنورنت لها في أنواع فبهداه وتحدثت معكم في اللقاء الأول عن فوائد من فصة نبي الله يموشي. ثم في اللقاء الثاني عن فوائد من فصة نبي الله موسى وأتممناها في اللقاء الثالث ثم في اللقاء الرابع عن فصة نبي الله إبراهيل في اللقاء الثالث ثم في اللقاء الرابع عن فوائد من فصة نبي الله موسى وأبداً بها في لقاء الخامس ثم اللقاء الماضي الذي كان فوائد من كصة نبي الله إيسى والليلة كما تعلمون هو اللقاء السادس نتحدث فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعثيقة أيها الكرام إنها لفرحة وإنها لتعادة وإنها لنذة وإنها لطمأنينة حين نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد والله لله الحمد أننا بينا محمد صلى الله عليه وسلم لله الحمد أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لله الحمد أننا نرفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم لله الحمد أننا نسير خلف لواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه وبيب لواء الحمد ولا فقر ومما تادني شرفا وتيها وكدت بأخنصي أطأ الثرية ومما تادني شرفا وتيها وكدت بأخنصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدني نبي صلى الله عليه وسلم وبجاية ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بل من الحق علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل يحرم ان تسمى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه فتعود الليله تعود الليله ان تكثر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وسلامك عليه ان يزيل الله همك وان يفرج الله كربك وان يرفع الله درجتك كما قام النبي صلى الله عليه وسلم لابي بن كما عند الترمزي بيستال الصخفة أو الشيخ الألباني تعالى وتعالى أن أبيض كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصلي بالليل فماذا أجعل من صلاة عليك يعني أنا بقول أصلي بالليل يا رسول الله احفظ الحديث ده فهو طمأنينة لقلبي يا رسول الله أنا بقول أصلي بالليل بصلي ساعة أو اثنين الساعة أو الاثنين بصلي قيام الليل أخذ منه قد إيه أصلي عليك عليه قلت يعني اصلي ساعه ينفع يا رسول الله اخذ من الساعة دي ربع ساعة اقعد اصلي عليك قال ابى يا رسول الله اجعل ربع صلاتي عليك ربع صلاتي عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ربع ساعة وإن زد فهو خير لك لو زودت عن ربع ساعه فقل انا يا رسول الله اجعل فرق صلاتي عليك انتساب عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن زدت فهو خير لك قال أبني يا رسول الله أأجعل نصف صلاتي عليك نصف صلاتي عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن زدت فهو خير لك قال أبني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أأجعل ثلثي صلاتي عليك قال نعم وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك أ FREE أجعل صلاتي كلها عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إنت عاوز إيه من الدنيا يغفر في الدنيا كل الهوط وعنك هم الامتحاد هم التعليم هم الفلوس هم الزواج هم الزوجة اللي البيت، هم أبوك اللي مضيئك هم ابنك اللي مدعلك هم حبك للبنت هم البيت اللي اعود دار عليه هم الشأة العرض السريعة هم اي هم اذا انتقل غمك ويغفر لك غمك. تدخل الجنة مغفور دم اعود اتقل من جنة لو اكترت من الصلاة والسلام على حبيب صلى الله عليه وسلم فبداية تعود الليلة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستشعر لذة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة، بل وفهم ما معنى صلى الله عليه وسلم، ما معنى عليه الصلاة والسلام، فأنت لا تصلي على النبي عليه الصلاة بالحقيقه، إنما أنت تطلب من الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة، والسلام. فالله جل وعلا أمرت بقوله يا إن الله و focuses صلون على النبي يا ألوى الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما أنت الآن تتعلم من ربك تتعلم من الملاكة أن تصلي على النبي عليه الصلاة الالسلام فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما أدرى حقيقة قبل هالأتي إليكم الليلة ما أدرى كيف أتحدث عن نريش أنا أتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين لا نساوي ترابا مثل عليه رسول الله نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الحمد لله أن سمح لنا نبينا بذلك الحمد لله أن أذل الله لنا قبل ذلك بذلك ان احنا نتكلم عن النبي دا نعمة دا فوق انت بتكلم عن مين عن النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله طب اقول ايه اتكلم عن النبي ازاي طب اتكلم عن مدأت ايه طب اعني عن النبي على السلام باعمل عن نفسه وغايا فاني بقول سبحان الله سيدنا نوس خذنا فيه قائم بااجات باختطار ربما بليقين اخذر مخيني يجللنا سيدنا مсе في لقائل سيدنا إبراهيم في لقائل سيدنا موسى في لقائل صاب النبي نتكلم عنه بقيت عليه الصلاة والصلاة إذا كان سيدنا نوس أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى الذين أرسلهم الله جل وعلا والأه إلى قوم خاص قوم واحد أرسلهم الله جل وعلا رحمة إلى أقوامهم كل واحد أحمر قومه كما قال نوس يا قوم لا أسألكم عليه مالا من أجلاء إلا على الله وَلَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آلَلُوا إنهُ مَلَاكُ وَرَبِّهِمْ ولكني أراكم قوما تجلون إلى ألقات وعمية عليكم يا قومي أرأيتم إن كنت على بيينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعمية عليكم يا قومي بيذ علني عيقوم بس بشي نسكن له يا قومي أرأيتم إن كنت على بيينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فأمية عليكم يعني الرحمة أتاه الله سنعل أتاه الله سنعل نبيه موسى لقومه فقط وكذلك سيدنا إبراهيم رحمة لقومه فقط دعوة لقومه فقط وكذلك سيدنا موسى لبني إسرائيل فقط مش لفراعنه لبني إسرائيل بس يعني روح ن نفعله قل هت لبني إسرائيل لأني موسى لبني إسرائيل مش لكم هت لبني إسرائيل سيدنا عيسى كذلك رحمة لمن إسرائيل إنما النبي عليه السلام كما قال تعالى وَمَا أَصْلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِعَالَمِينَ طريق إذا كان من كان رحمة لكم يتحدثنا عنه بلقائي كيف نتحدث عن الرحمة لعالمين جميعاً صلى الله عليه وسلم. هذا أول درس أول درس وإن كان ال... الكلام عن النبي عليه لن يكفي هذا اللقاء يقينه فنتحدث الليلة عن الصناك الأمر وأن محمد رسول الله ومع الصناك الأمر محمد رسول الله لأنه أيضا افلد لقائك للأعدد مع المبي عليه الصلاة والسلام وافلد لقاء بأنوال لقد كان لكم في رسول يكون ذلك حسنا إزاي تقتدي من عليه الصلاة والسلام وافلد لقاءً لوقائة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ه limitations الذي اعلم القلوب صلى الله عليه ريح محمد وسلم تسليما كثيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانك ربي الله سلّى على يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش لمصر ولا السعودية ولا الكويت ولا المدينة لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا أرسل ما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين لا لا أرسل ما أرسلناك إلا رحمة للناس لا ما أنت وما أرسناك إلا رحمة للأحياء لا إنما قال وما أرسناك إلا رحمة للعالمين لكل العالمين النبي عليه الصلاة رحيم رحيم بالجمادات رحيم بالحوالات رحيم بالأرض والسموات رحيم بالكائنات رحيم حتى بالكافرين رحيم بالمؤمنين هذا أمر لا شك فيه فالله سل وعلا يذكي النبي صلى الله عليه وسلم كما في خاتمة سورة التوبة اسم هذه الآيات بقلبك بالله عليك قال الله سلو على في غاتمة سورة التربة لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة في غير حقص لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنفسكم يعني أغلاكم أحسنكم أعلاكم لقد جاءكم رسول من عزيز علي ما عندتم خريص عليكم بالمؤمنين رؤوك الرحمن عزيز علي ما عندتم خريص عليكم بالمؤمنين رؤوك الرحمن الرحمة المهداف صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين لأجل توكن في كلام إلا رحم ذلك فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك من شر إلا فابرنا منه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أنه كان بليناه كان يسهر الليل والطابع والطابع الليل بالنهار. حرص على هذه الأمة، حريص عليه، حريص عليكم، عزيز عليه ما أنتم، يعز عليه، يتعب لو سبع مسلمين تعبان، ما يرضى ناد، ما يرضى هاكل، ما يرضى في البيت لما يل واحد من المسلمين تعباد لذلك الله صلى على عليه لا من النبي عليه الصلاة تعب تعب نفس الله صلى الله. هتنوذ نفسك هتنوذ نفسك ليه كل هذا ليه عشان المؤمنين ما عمش الله سلو علاء يخاطب النبي عليه الصلاة بقوله فنعلك باحل عن نفسك على آثارهم إلا بيؤمنوا بهذا الحديث هتنوذ نفسك عشان يؤمنوا لأن النبي عليه الصلاة رحمة بالمؤمنين من أحلة النبي صلى الله عليه الصلاة ما بينه المؤمنين أن الله جل وعلا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل نصف الأمة الجل نصف الأمة الجل بعض الناس لما يسمع الحديث أبي سعيد الخدري في الصيحين قول النبي عليه الصلاة في الحديث الكتسي قال الله تعالى يا ابن يا آدم أخرج معفة النار يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم أخرج معفة النار فيقول آدم يا رب ولا معفة النار بحث النبضة فيقول من كل آذف تسعمائة وتسعة بالوثعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وماهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد حديثي خوف صح من كل ألف واحد في الجنة وتسعمائة وتعظيم في النار فسقى ذلك على الصحابة لكن النبي عليه الصلاة وأنت تتعلمون أنه رحمة جاء بالرحمة يسوق الرحمة إلى المؤمنين يحضر إلى أهل الإيمان قال قال منهم واحد في الجنة والسلامة في النهو صبخة اترعبوا لكن النبي أراد أن يطمئنهم فقال النبي عليه الصلاة أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة يرضع ايه؟ تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا الصعب الله هو أكبر يعني بلع مكان واحد في الجنة والسلامة في النهو بقى كان الوقتي بتنوى خمسين الجنة في الجنة وسبعين أغنى في النهو فقال النبي عليه الصلاة والسلام اترو انا ترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه فكبر الصحابه فقال النبي ان ترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه نص اهل الجنه فكبر الصحابه قال الله اكبر النبي عليه الصلاه والسلام بيصم قال اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه حلو يعني أنت نص الجنة أكثر من الناس النبي عليه الصلاه والسلام. أكثر من كده قال النبي عليه الصلاة منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة واتعذة واتعية شاهدوا الرحمة بيطمينهم واتع لو هم واحد في الجنة وثماثة في النار منكم واحد في الجنة وتسعمائة تسعائين من يأجوج واتعين في النار النبي عاصل رحمة بيطمين الصحاب يبقى أحلى عددنا في الجنة أديه نصف أهل الجنة مش كده لا ده في أحسن من كده النبي على السلام الرحمة بيسوق هذه الرحمة للصحابه والحديث صححه الشيخ الألبنين في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم أكرامها وأفضلها عند الله عز وجل النبي على بيبين للصحابة رحمة بيفرح المؤمنين رحمة المؤمنين أنتم تنفون سبعين أمه أنتم أتوابها وأفضلها على الله عز وجل مش كده بس النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحي الجام بيطمن الصحابة بيطمن أهل الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة أهل الجنة مئة وعشرون صف أهل الجنة كم؟ مئة وعشرين صفا أهل الجنة مئة وعشرين صفا يبقى أحنا كم؟ قال النبي ع رسول الله أنتم تمنون منها ده زيادة بالخير زيادة بالخير في الأول مصر إعلية الجنة لا. النبي صلى أسر عليه الصلاة أنتم تمنون منها كلثين أهل الجنة كلثين أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم الرعب المذاه يبشر الصحابة يقول أمة هذه ليس عليها عذاب في الآكرة إنها عذابها في الدنيا طيب ما اللي عمله كبائده إلا أذنبه النبي عليه السلام يقول في مسجد أحمد بإثناء الصحر الشيخ البني رحمه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتها سبحان الله النبي عليه والسلام كل واحد يدعوه مستجابة إنما دعوة النبي يذكرها حتى أن النبي عليه السلام قال خير بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاقترت الشفاعة لذا إذن بالشفاعة مثل النصف يطل الجنة بس بكر من نصف لأن لو كان النصف والشفاعة قال كلنujinه في المص خيرت بين أن يدهل نصف ومدرج الجلعة وبين الشفاعة فاقتط الشفاعة يسفع النبي عليه الصلاب في الظلالة النبي عليه الصلاب في أعكل غباء يسفع النبي عليه الصلاب أنا garish al kal knowledge عن رحمة الله جل وعلا أو عن رحمة النبي عليه الصلاب عشان ما ترجحه أنا خائف تطلع من هنا يعني لما تسمع الكلام اللي النبي عليه الصلاب بس به أهل الإيمان ليرحم به أهل الإيمان أو ليخبرهم برحمه الله تعالى لإيمان أخاف تقولين شعبيات خلاص ما نربيها حاضر لا إنما رحمة النبي عليه الصلاة والسلام عالية رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ظالية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رقائق مباركة النبي عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام رحمته بالمؤمنين ما كان لهم الليل ما كان لهم الليل مجرد يشوف صحابه جايين عليه جعانين أهل الصفر النبي عسلام يكش ميضات يقعد يدعو الناس لجميع الإنفاق مجرد الواحد يجي يسألهم فتل حاجة يا رسول الله رحمة النبي عسلام وهو له خمس الغنائم خمس الغنائم الوحد خمس الغنائم يوم النبي عسلام يقعد ينفق ويمتق ويمتق ما فيش حاجة للنبي خلاص لو الصحابة غنموا مئة ألف شاه النبي لوحده وعشرين ألف لو غنموا مليون دينار ذهبية النبي واحد ميتدأ ما يخرجش النبي من المجلس إلا ما يكون وزع كل دول على الصحابة رحمة النبي بالصحابة عليه الصلاة فالنبي عليه الصلاة رحمة بالمؤمنين قال تعالى مفد جائقكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علشكم خريص عليكم بالمؤمنين ووضو ضربوه وأزنوا وعذبوه ومع ذلك نزلوا ولا الجبال أخلهم لك طراب انشئك عباد بعليم الأصلابين الجبل ده على الجبل ده خلاص ما تلاقيش صدق خلاص قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إني أرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرب شيئا هو رض من البداية رض هو جاي من سعنه ويتله ما كان أدم ويتله كان من أولي ويتله كان ذاوى إلا ربنا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يستجيبها الله جل وعلا كم من البداية ممكن نفعل صني يدعوها خلاص. يسرع يا رب خليني الصغره ده وربنا هو العرب عرض عليه ويرد اعادني في قص وخلي الناس جميعا اللي يسلم, يسلم واللي ما يسلمش بنمر كممكن ممكن يدعو سيدنا سليمان دعا له وربنا استجاب وهو هو يعني سيدنا سليمان خلف من الذنب دعا دعا وربنا استجاب ان النبي على صو كان ممكن يدعو وربنا استجاب سيدنا سليمان إليه قاد رب اغفر لي بعد ما اذنب بعد ما هدي قال يا اغفر لي وبعدين وهدي لي ملكا لا يبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب ربنا ذا الملك كان ممكن أن أعسان يدعو لأه يا رب اجعلني ملك إنما قال إيه؟ لا أجوع يوما وأسبع يوما أجوع يوما فأصبر وأسبع يوما فأسبر ليه ما هو لو شبعان ليش يحس بجعان فالنبي عليه السلام ما كان يأكل إلا إذا وجل صحابة يأكلون ما كان يهجأ إلا إذا وزج صحابة يهدؤون ما كان يهجم إنه إلا إذا وزج صحابة المتعني فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين كنت أتأكد من الكلام ده؟ النبي رحمة المؤمنين، طبعاً ولا شك النبي عليه السلام ورحمة بأن الإماء لكن العجيب أن الله لم يكن وما أرثناك إلا رحمة بالمؤمنين كان خلاص كل اللي يقول إليه الله ورحمة رسول رحمة النبي على سنسا يزركه إنما الله جل وعلا يقول وما ارسلناك الا رحمه ليه؟ للعالمين مش للمؤمنين بس يعني رحمه بالكافرين كمان الناس في رحيم الكافرين اي رب النبي عليه الصلاه والسلام رحيم بالمكفرين طب ازاي؟ الكلام ده ازاي؟ معقول ان النبي رحيم بالكافرين؟ اي والله النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالكفر بالمجوس رحيم بمن يعبد الأصناف رعيم بمن لا يعبد ربا رحيم بكل من كفر بالله جل وعلا كيف ذلك؟ نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأهل الكبر أنه حرص عليه نبي ومن أكبر الأدلة على ذلك لما مرض جار النبي ابن جار النبي يهدي لقر يهودي بيتعب النبي على طول عليه الصلاة والسلام. شوف يا أخي سبحان الله أنت لو لديك جرب جرب من ولا أسوأ ممكن تعدي ما تسليمش عليه لو لديك جرب ما بيصليش ممكن تعدي ما سليمش لي يا عم سيبه رفو ده ده ما بيصليش ولا بركعها وطول النار السجارة في قيله تسمع أداني الجمعة وهو يعني ما بتحركس إما ما نبعي يعدي على ذهب لا النبي يرحمه النبي عليه السلام يتودد له الياتوب النبي عليه السلام يعود هو مدير ابن ما ابن مريض ابن اليهودي مريض فانا بروح يزور خبط مين محمد عايزني مين محمد انت جاري اللي انا لسه انزعلك اللي جاي نشرب عليك هو سخنه اللي انا لسه عامل عليك مش عارف ايه اللي انا لسه مقدر بابنك ولا ضارب بيصيبك جيت خبط عليه باب ليه جيت تضرني لا جاي, جاي يعد ابنة المريض مشيبنا فارق انا جاي ازوره خد كده تخيل كده لو في واحد بينك وبين مشكله ورافت ابن مريض ورحت خدت هديه وزورته كل حدا تروح، ما تروح تقول له رجاء هو ركبك غلط، لا انت بس روح برحمة ولين وقلب صادق مغرض تقط خلاص كل حاجة تخلص كل حاجة تخلص، فإنبعاد سام سمع ان ابن جر يهود مريض على طول نعى الإنسان يبادل ليرحم هذا الغلام المريض غلط، فاقرب النبي باب يدخل النعى السلم يقف عنده لا الغلام بيوجد بنفس بيموت يموت الغلام هذا صار مخزي. فالنبي عليه السلام رحيم به نفسه النبي عليه السلام ما يموت إلي على التغريب لماذا؟ هلكش النار مهلا ومات على غير التغريب هلكش النار كما قال النبي عليه السلام إنما مثل ومثالكم كمثل رجل وقف والفراش يتسلط منه إلى النار أنا أحب بحجزكم عن النار وينطر تتفلتون منه إليها النبي عليه السلام هو كذا على الباب كل أعج يجري عاوز ينصم ذب الذب ده اللي هلعد منه هو أحد الله النبي واقف على الباب جاي يقول ابعد لا ابعد اللي منه؟ النبي في ان النبي يقعد عايه عليه عليه وقع في النار فالنبي عيسى هون على الباب على الباب شفير جهنم حتى هنا اصل هنا جهنم اعجد ذلوب فالنبي لازم يقول أنا آخر بحججكم عن النار تيجي انت عند النار كده يمسك النبي كتفك اه تصحيه ده موت ارجع يشدك النبي كتفك اللي ورا بكلامه صلى الله عليه وسلم فيذهب النبي على السلام الرحمه المزحة حتى يذهب النبي على السلام لابن جاري اليهود يطبع عند رأسه يا بني كل لا إله إلا الله اللاه. إن العسل في كل غلاب كل إله إلا الله اللاه. فالغلاب قاعد نايمة بموت روحه بتطلع فيقوم يبص لأبوه ويبص لإله ويبص لأبوه كأنه يقول لأبوه إيه رأيه يذهب ويقول لأقول لأ له إيه رأيه أوله ولا ولهاش فينظر الغلابه لأبيه ثم انظر النبي عليه السلام ثم انظر أبيه فقال أبوه اليهودي لابنه الغلام يا أبني أطع بلقاس اسمع كلام النبي عليه السلام أطع بلقاس فنقول الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أبوه شوف بقى الرحمة المدعمة ليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يتهل الوجه كأنه مذهب كأنما فقرأ في وجه حبات الرمان يتهل الوجه كأنه فلقة كمع قوموا فصله وهو يقول الحمد لله الحمد لله الذي نجاه بنا نار يا رب لك الحمد الحمد لله لحقته قبل ما يموت الحمد لله لحقته قبل ما يروح النار انت كذا لو انت عاوز تتعلم ان النبي عاد وصلات واحد عاصي واحد ظالم واحد ظالم دول اذاب اه عاد ساعات وبعدين سجن السنه ولا اثنين ولا 10 لو أنت فعلًا متعلم من ندى عسلب قبل ما تروح له يا رب دي يا رب آخذ بيده إلى الجنة هي الرحم يا رب آخذ بيده إلى الجنة يا رب يأخذ بيده هو تبارك يا الجنة هو ذا هو صغير هو موجز عن تباهي الإيمان لكن تعلم من ربنا على الجل رحمه فقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوا هذي الإيمان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوه فله عذاب جهنم. ما أشد إن الذين فتنوا المؤمنين مناس لهم عذاب جهنم. موفعلا لو استمر على كلامهم عذاب جهنم. إنما عجر الله بفتح لا بالرجاء. وبيت قبل أن يترج هلا. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فتح الله لهم باب رحمة. فالنبي على سلم يتعلم أيضا الرحمة المدهة يتعلم من الرحيم الرحمن جل جلاله الرحمة فيكون النبي على سلم رحيما بالكافرين. فيضحك النبي على سلم. إذا أنت لما توضح للعابض زالم. أبنى ما تروح يا رب هديه يا ربي أصح قلبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تناوب عليه ثلاث خلفاء يعذبوه ثلاثة كل خليفة يعذب إمام أحمد ثلاث خلفاء مش واحد ولا اثنين ثلاث وبعدين إيه؟ كانوا يجبولوا يهود يضربوه مش يقول واحد مسلم يضرب إليه يا أحمد لا يجيب يهودي ليه اليهودي قلبه غير من مسلم يقول لي يهودي تضرب لما احمد وهتضربه ضربتين بس كل يهودي له ضربتين للصوت في اليوم فكان بقى يقول لي يهودي يضرب مسلم ده انت يا اخي لما تلاقي واحد ظالم تقول لي انت يهودي يا اخي يقول انت يهودي فبيتضرب المسلم فاليهودي الظالم يريد أن يضرب من أهل السنة وضربتين في اليوم بيحط في الضربتين دول كل غله كل عذبه بيضرب بعذله في يضر إمام أحمد محمد والإمام عارف إن اللي خلى يضربه الخليفة دهو ومع ذلك الضرب ده كله كل الضرب دهو ده داخل داخل إمام أحمد على الخليفة الثالث إن ربنا فرج الكرب على إيده بعد ما ربنا فهمه وعلمه داخل إمام أحمد عليه فقال له يا إمام سامحنا معلش سامحنا أهلك غلطنا حقا فقال له إمام أحمد أيه قال له والله لقد سامحتك قبل أن أدخل خصفك أنا أفضل مثال حق قبل أن أفضل ما سرني أرضى الرني أن يعذب أخي بسببه هو أنا أستبق إلى ما يعذب لماذا يعذب بسببه ما هو ربنا قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله صح؟ أنزع على الله يا أخي سبحان الله سبحانه. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى فخيراً كده أحنا عادين كده مئة ميت واحد مئتين واحد وبعدين دخل علينا واحد مليونير هل هوزع على كل واحد من اللي قاعدين 1000 جنيه؟ رحمه على كل واحد 100 جنيه وساب واحد مننا انت مش حديك فقعد حزين وكئيب ومتضايق مش اديله 1000 جنيه دخل واحد مليار جنيه بص كل واحد كسب 1000 جنيه ما عدا الغلبان اللي على النقدة في ايمالك مرسي الدين قال له طب بص انا اللي هديك انا بقى هو ده ال جنيه هو المليون انا مليار دير. انا اللي هديك انا يديله جنيه أجروا عليه ولله النصر الأعلى. لما ربنا عز يقول لك فمن عفى وأصلح فاجره على الله على مين على كريم على مين على الغالين. صل تعالى فإذا أعطاك الله جل وعلا فلا مانع لما أعطى فناء فلا مانع لما أعطى. سبحانه الله تعالى كما تدعو دائما في القرآن خلود لا مانع لما أعطي ولا ما أعطي منك. فلو فتح الله جل وعلا لك جوده يكفي ذلك كما قال القائد قطرة من بحر جودك قطرة من بحر جودك تملأ الأرضرية قطرة من بحر جودك تملأ الأرضرية ونظرة بعين الرباق تجعل الكافر وليا فوقت رحيم فالنبي عليه الصلاة رحيم بالكافرين تعلم الله على هذه الرحمة سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل الوجه كأنه مذهبا وما أرسناك إلا رحمة للمؤمنين لا للناس اللي هم المؤمنون والكافرين لا لأن لو قال وما ارسلناك الا رحمه للناس يبقى دخل المسلمين والكافرين وخرج غير الناس لكن الناس رحمة بالحيوانات الناس رحيم بالحيوانات عشان يسمع اهل الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان يسمعوا ان اول من افسس الرفق بالحيوان في هذه الامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرحمه بالحيوانات من رحمه النبي بالحيوانات انت تعرف في أديله كثيرة من رحمه النبي بالحيوانات ان الصحابة جئن سألوه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام البخاري وإن لنا في البهائم لأجر يعني واحد مثلا شف بهما جعان عاد شون تدلها لنا حتمت فيها وإن لنا في البهائم لأجر قال النبي نعم صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد رصبة أذن كل حاجة عملتها في حيوانك مك حسنان حسنان النبي عليه الصلاة بشر, بشر من نعم الحيوان بالجنة وبشر من عذب الحيوان بالنار كما لاقف عليكم حديث النبي عليه الصلاة يخول بصحابته بقوله عليه الصلاة دخلت امرأة للماء في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيب الأرض حتى لا تجوع. سقرت النار. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة سوداء طويلة في النار هي التي عذبت الهرا. هي التي عذبت الهرا. رأى النبي في جهنم وحرم الصحابة من ذلك. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل من يرحم الحيوان. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت بغي الجنة. في كل امرأة بغية بغية عارف عن ايه مجدانية لا ده شغلية هالذنب مهنة هالذنب ولا بالله ومع ذلك تغلق الجنة ليه عملت 200-300 مرة وتخشي الجنة ليه لك ليه لان النبي عليه السلام قال سأت كلب شربت ماء اقولك ايه ربك أوجه. الله جل وعلا استكبر الله الله جل وعلا يريد أن يرحمه الله يريد أن يصلك الجنة الله يريد أن يسمر عليه الله يريد ذلك سبحانه وتعالى فالله جل وعلا رحمة بجعل نصير دخلت بغي من الجنة في كلب جت عند بئر وهي عصارة في الصحراء نزلت يربى طلعت لأت كلب عصارة يلهث التراب من من العطس بمسة تراب. بيمص القرى نزلت ملأة موقها خف بتاع الحزاء بتاع ملأته مية فلنعيده للكلب شرب الكلب حس بالري فنظر الله لها فغفر لها وكذلك حق لذلك لرجل الظالم من بني إسرائيل أدخل الغرب في سقيا كان من رحمة النبي عبدالسانبي الحيوانات من رحمة النبي الحيوانات عليه الصلاة والسلام النبي عبدالسانبي يكون قاعد كده مع الصحابة يوم طير وقف في شجره ينزل لودن النبع على صلب ينزل الطير حمامه ولا عصفوره ولا اي طير ينزل لودن النبع على صلب يقف يطير كده وبقه عند ودن النبع على صلب ايه في اصحابنا يستغربوا المنظر طير من اللي خد ولاده اللي هو لسه بقى من اللي خدهم الصحابي يقول له انا يا رسول الله رد لي افراخ فقد اشتكى لي ذلك هو أصلا الحيوان عارف اللي راحي ما راحش لحد غير النبا اسد نزل النبي اشتكى فهم النبي على شان ذلك فردها ردها ردها النبي عثمان لي يجي بعير يشتكي النبي عشان جمل يجي ينزل ينزل بق وللنبا عشان في ودنه وبعدين يلا النبي عسل يقول من صعب وانا بأيض يجلس حكاً يقول أنا رسال الله قال النبي عسل الله إنه قد شكى لي أنك تزيعه وتدئبه بتشغله على طول تدئبه وتشغله على طول ومعا لها بتجوى تزيعه وتدئبه فتكت الله فيه هو أصلا الحيوان جيلي النبي ليه لأنه عارف أن النبي عسل الله رحيم به عليه الصلاة عارف النبي عسل الله رحيم به فالحيوانات كانت تشتكي للنبي عليه السلام غنى خليله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أله وما أرسلناك إلا رحمة للأحياء، ما هو الأحياء يبقى كل اللي بيروح إنسان مشفع وكافر أو حيوان أو حيوان، لكن ألو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زي ما ربنا قال الحمد لله ربي العالمين كل على فأما أبتك أن لعنة العالمين كان النبي رحيما بالمؤمنين ورحيما بالكافرين ورحيما بالحيوانات ورحيما حتى بالجمادات رحيما بالأموات الميت النبي الحب عليه الصلاة والآله يحف الصحابة على ستر على ستر الميت ويقسره النبي رحيم بالأموات يقول كسر عظم الميت كسر عظم المؤمن هو ميت ككسر عظمه وعي طرب يرتحم النبي الميت الميت النبي ظهره يريد أن يصر الميت حرام naszego الميت يصرب عورته ل transcires عورته الرحيم يصر الميت ده ميت خلاص النبي رحيم به النبي على رسم الله الرحيم به أنت عارف الحشاف أنت عارف الجماد الأصول الذي ينبطك النبي رحيم به علية صسائر الزاد إزاي راحين بي؟ أقول لك إزاي؟ في صحيح البخاري أن النبي عليه كان على الصنم كان يكتب على الجذع حتى النحلة مقطوعة طوع النبي يفعلها يكتب الجمل. فصنع رجل من أبناء الأنصاب كان يعمل نجارا صنع النبي على الصنم من بطن عمل النبي من بطن ثلاث ثلاثة درجات ثلاثة درجات ثلاثة بس فعل النبي على الصنم صنع النبي من بطن ثلاثة درجات من الخشة. وبعدين لما صنعه للنبي عليه الصلاة رقة النبي على المنبر يخطب الجمعة. إنه يخطب الجمعة على المنبر. سمع النبي والصحابة بكاء كبكاء الأطفال. حد بعيّض. مين؟ حد جب عا ابنه معاه لا مفيش. مين طيب؟ مين بعيّض؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم لا اللي بعيّض مين؟ الجزع. بيبكي بكاء كبكاء الأطفال. الجزع لك حنينا لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال ال الجزع فقد رجلين النبي. إن فقط أي نبي كان يركب فوقه أو يطلق فوقه فأعجي عيض ساب النبي الخطبة ساب خطبة الجمعة دخل كده لو قطبت يخطف ونزل من من الخطبة خطبة يام أي حاجة فالنبي ساب الننبر ونزل من خطبة الجمعة يطططب على الجسم نزل النبي عشان السلام يهدي حتى سكن وقال له معلش هرجع لك ثالث معلش أصدر أصدر أصدر نفس الناس يكمل معلش النبي بيصبره عليه الصلاة نزل النبي من على المدورة فأقد يهديه بالجزء حتى تكن الجزء رحمة النبي صلى الله عليه حتى بالجمادات رحيم بكل شيء بالأطفال بالأطفال أظن طبعا لو لو واحد من أبأنا عيل عيط المدر يمسك أبو ألوء شغلنا وأرطنا وزهاءنا يا عم أدبوء أول أبنى أبوء يا عم جنبوا صبيانكم ومجيني لكم ما تاجد قال رسول الله جنبوا صبيانكم وما زينينكم المساج لا الحديث لا صح لا صح عن النبي عصلاب لا إن النبي عصلاب رحيم للأطفال إذان؟ النبي على المنبر عليه الصلاب صف... مصطلع النبي وبعدين فيه بقى اشتفقنا بالأول النبي عليه الصلاب على المنبر وهو على المنبر دخل الحسن أو الحسين دخلهم الباب فأسر في ثيابه يعني لابس لله الجلبية كده أو الثوم اتشنك في الجلبية وقع النبي يخسر الجمعة سابل خضه ونزل فأخذه وقبله ثم صعد على المنبر وأجلسه بجوان خد ابنه على المنبر متهقل يعني لو واحد يخسر وعير عير نزل باس وخده معاه مش هتطلعه تاني النبي يخسر نزل من على المنبر سابل جمعة سابل جمعة وقدم أكابر الصحابة وقبل النبي هذا الأضلاء ثم غدا النبي وصعد على المنبر واتم الخطاب عليه الصلاه ورحمه دي الطفل صغير يدخل عشان ما شيء بقى شغلنا النبي عليه الصلاه ساجد جهل ولد من أبناء النبي عليه الصلاه طلع فوق دماغه مش خد بقى الميكروفون ولا زق واحد بقى لا طلع فوق دماغ النبي عليه الصلاه دخل الحسين عجب بنظر النبي وسجد حلو النبي في الارض زي أو ما اطفال اول ما اشوف ابوه ساجد ومصوص يوم ناس زيه فالحسين عجب منظر النادى على السلام. والنبي ساجد هذا النبي عليه الصلاة فالحسين المنظر بحلم ركب فوق النبي فوق فوق دماغ النبي عليه السلام خاف يقوم لا يقع فضل ساجد الصحابة ظنوا قد ده النبي قد قبل قالوا النبي ماذا طول تطوير ظن النبي الصحابة أن النبي قد مات عليه الصلاة فضل النبي عثم ساجد لقيت لما زهق تحسن آل ونزل النبي رفع بعد مغادرة الصلاة قال النبي عليه السلام إن ابن رتحلني فخشيت أن أوديه يعني عملني رحلة شافني هذري فو عملنا رحلة فخشيت أن أوديه فول نفسي جود عليه صل الله عليه وسلم إن العفن يسمع بك طلب الصغير أن يصلي فيسرع النبي في صلاته حتى تأخذ أمه هذا الفتى أو هذا الطفل الصغير لتردعه فيسقط النبي عليه السلام مسك بنت زينب رضي الله وعلا بنت النبي عليه السلام أقض أمامة النبي عليه حتى لا تبكي صلى نبيه صلى النبي وهو النبي شل فإذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام رفعها عشان يعلم الناس الرحمة بالأطفال الرحمة بالأطفال النصارى بيعلموا العيال إن الكنيسة أحسن ما كان لهم عمل لهم مرجيح ولعب أفهال والحالات تطلع من الكنيسة وعمل لهم مصرحيات وأفلام ومتعرفين المصرحية اللي, اللي جات من الله عمل لهم هناك صالح عرض يسأل الله أن يلنا فيهم ما يقر به عيوننا اللهم اهديهم أو خدهم سمي قلوس يعني رحمة بالكثري حتى فهناك الطفل يروح الكنيسة يوم عيد يوم العيد عنده الحق يروح الى حلو قوي يروح يلعب ويتنطط ويفرح ويجاهزونه ملعب أطفال وكل أحد الولد قلبه مرتبط بالكنيسة مبسوط لماذا أنت بتعملش كده؟ ليه أنت ما تربيش ابنك على كده؟ مش الزوجة تقول لك خد خدوا معاك المسجد يا أحلي يا أحلي كلهم معاك المسجد الولد متعود أن خروج راحة من أمه وأمه تسلح منه ولم يأخذه كما قال رب ما ينبخنيش رب ما يكسفنيش لا خلي المسجد لبنح لدية جايزه فرحة. قال يا ابني لو سمعت كلامه كلام أمي غناره راح ذكي المسجد. الواد يعرف إني المسجد جايزه لو سمع كلام أمه يرفض المسجد. النارضة أنت سمعت كلامه كويس يرفض عينه المسجد. بس شو؟ تتكلمش تعمل زي والصل زي؟ لو لو خير؟ في شعر الثاني. يروح المسجد أول مرة ثاني مرة ولا يلعب. ولا تسوس وياك ما تعلمش يلعب. يجي مرات خدني معاك يا ابي فتح الباب وود بيجي على الباب لا مش هخدم ليه عشان انت لعبت المره فاتت لا يا عير انت لعبت لعبت مش هخدمك معاك وقف الباب وانته ثالث مره طب خدني معاك وانا مش هعيط خدني معاك ومش هلعب خلاص خلاص اشتلاب خلاص تعالى اقعد كان باين اهو في اصفرك مبسوط صلى كويس خد على طول هات له عصير هات له ازاي بتاع شيبسي هات له هريج حق حتى أي حاجة حتى ان شاء الله باب بامبرز فرعه يفقى انت خليف المسجد جائزة الولد يحب المسجد يحب المسجد يجعل المسجد بايدا فرعه يتعلم الأدب ومع ذلك يحب بيت الله جل وعلا علم ابنك ذلك فالنبي عليه السلام رحيم حتى بالأطفال وعلم الأمة كلها كيف تكون الرحمة بالأطفال فصدق الله جل وعلا حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان هذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن تتعلّم منه أن ترحم أن ترحم كما كان النبي يرحم الحقيقة وأنا أعد أو معاتة كرسي ليتولد نتيجة مكتوب ارحم ترحم ارحم ترحم ترحم ولدت نتيجة مكتوب اللي قلت لكم كانوا بيقولوا لي حطينا جنب عشان يعني أرحم مطولش في الدرس شوي مكتوب ارحم ترحم فأنت فعلا ارحم ترحم إذا أردت أن يرحمك الله جل وعلا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ارحم كما قال النبي حضرت ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء لو رحم رحمك الله جل وعلا وهذا غاية القلب الدرس الثاني أنا وهو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد الرسول الله أعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ولقد شهد بذلك، ولقد شهد بالنبي عليه الصلاة بذلك الله جل وعلا أولا، فأول من أعلم أن محمد رسول الله هو الله جل محمد رسول الله، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، ثم أعلمنا صحابة النبي أن النبي رسول الله بل وعلم المشركون أيام النبي عليه السلام وفي هذه الأيام أن النبي هو رسول الله فالدر محمد رسول الله الله جل وعلا قال محمد رسول الله والذين معه أشداغ على الكفار رحماء بينه الألاء قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآن دي واحد من الظلمة واحد أستاذ أزهري فنكون نقدر الأزهر نخدر أساتذ الأزهر الأجلاء لكن ده أستاذ أزهري من ثلاث سنة سفر أمريكا وادع النبوة هناك قال النبوة نبي، فنبي طب فالدليل ايه قال ربنا بقول ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبي انا رسول انا قلسنا نبي انا رسول ربنا خاتم نبي مش خاتم الرسول فلا انا رسول مش نبي نحمد قال لها فانا رسول لانا استأذها لي انا بقيت رسول خلاص فواحد سعود اتصل عليه قال لان انتا كان اسم محمد رشاد خميس محمد رشاد خميس فاتصل عند اهل السعودية ده قال له الو الو مين قال له أنت النبي محمد الجديد قال له اه اتفضل مع جبريل قلت الان نبي الله جبريل لا ف... ولكن رسول الله وخاتم النبي ولكن رسول الله وخاتم النبي الله جل وعلا بسى الرياض بذلك هو محمد رسول الله خاتم الرسل وخاتم الانبياء خوتي متدثلات وخذوا النبوة بعده صلى الله عليه وسلم الذي شهد مثله هو الله صلى الله عليه وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعريف كده بالنبي عليه الصلاه والسلام تعريف اللي عرفك بالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا ثم النبى عليه الصلاة ربنا ثم الصحابه ثم حتى اهل السنه أهل الفط الله صلى الله عليه يعذبنا بالنبي عليه الصلاه من خلال القرآن حيث أخذ الله جل وعلا العهد على كل نبي وكل رسول أن يؤمن بالنبي علي الصفر كل نبي وكل رسول ربنا بعته لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كل نبي وكل رسول لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ما قلت يعني سيدنا آدم قال كده اه قال لا اله الا الله محمد رسول الله فالنبي عشان يقول كنت كنت نبييا وادم بين الروح والجسد يعني أنا نبي من يوم ما كان أدم لسه ما انتبخش في الروح كنت نمياً وآدوا بين الرؤوس أو كما قال النبي على الصناة بعد الصحيح الجانب فأقذ الله العالم على سيد ابن على سيد نموح على سيد نموز على سيد عيسى على جميع الأنبياء أن يقول لا إله لله محمد رسول الله طب الكلام بالنية قال تعالى في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يبقى كل نبي الوقت قال لا إله إلا الله صح؟ طيب محمد رسول الله منين قال تعالى في سورة العمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل نبيين سواء منهم رسل أو غير رسل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معهد يعني النبي عيسى ابن مؤمن بكل رسل الله مصدق لما نطق لا تؤمنن به ولا تنصرنه يعني ربنا قال لكل نبي تؤمن بنبي عيسى ولو نزل تنصره لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم متوافقين اقررتوا يعني التزمتم قال اقررتم واقسمتم على ذلك قسم يعني عهدي المغلف قال اقررتم واقسمتم على ذلك قسم قال اقررنا قال فشهد وانا معكم من الشهيدين. قال فاشهدوا يعني ايه ايه ايه اشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان معكم من الشهيدين. اشهدوا ان محمد رسول الله وام من شهد ان محمد رسول الله هو الله جل وعلا فقال فاشهدوا انا معكم من الشهيدين. فالذي شهد للنبي عليه الصلاة بان هو رسول الله هو الله جل وعلا قال تعالى في آيات كثيرة من قران كل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنم الهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنم الهكم إله واحد فمن كان يأذر رقاء ربي فليعمل عملا صالحا كل إنما يوحى إلي أنم الهكم إله واحد فأنتم مسلمون الآيات في القرآن كثيرة شهادة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام شهد لنفسه أنه رسول الله كما في قصه العلييه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام البخاري يا علي النبي طيب امح علي لفظ رسول الله الا فرغى المسكين اي الاول ان المسكين في الاول النبي عليه الصلاه قل بسمك اللهم لا اله الرحمن, الله الرحمن الرحيم ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم امحوا الرحمن الرحيم فمحاها علي فقالوا لما قلت اكتب هذا مصارع علي محمد رسول الله قال لا اعرفك رسول الله امح كلمه رسول الله فمحاها النبي بيده حين استحيى علي أن يضعها قال والله لا لابخاري رسول الله والنبي وكان يقرأ ولا يكتب فأشار النبي إلى علي إلى مكانه فأشار النبي فمدح النبي عرف حكىها النبي وصائس ثم قال النبي أنا رسول الله وإن كذبتموني أنا رسول الله وإن كذبتموني مشاهد النبي عرف لنفسه أنه رسول الله لما جاء للنبي عليه السلام رجل من أعراب قال النبي عليه الصلاة وحده كان أعرف البدي فالأعرابي بير على الغنم جه ذئ عدا على غنم دين فأخذها مولي عدا ذئب على غنم دين فأخذها مولي حديث مصدد أحمد بيثناد الصخاوش البني من حديث إبا سعيد خذري الذئب خذ غنمه جني جيري وراء الأعرابي فأمسكها منه ونزعها من فنه العرابي جيري وراءه خذ الغنم من بقه قال الأعرابي فشلس الذئب على ذنبه حد على ذيله ثم نظر إليه وقال أتأخذ رفقا ساق الذئب يتكلم كلام الانس اتاخذ رزقا ساقه الله له فلن الارضي مدبرا خائفا يقول واعجب واعجب ذئب يكلمني ذئب يكلمني فناداه الذئب استنى كان صار هو بيكلمك تناده الذئب قال واعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واعجب من ذلك رسول الله يخبركم بابي من سبع أعرب يجري ورحمٍ نبع السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخ Lorenz قال النبي هالأخبرته أحنى قال لا جمع النبي عليه الصلاة والصحابة فوقف صحابة أمام النبي عليه الصلاة ثم قال النبي عليه الصلاة أخبرهم بما حدث لك فقام الأعرابي وأخبرهم بما حدث فقال النبي عليه الصلاة أشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السبع الإنس وحتى يكلم الرجل عزة صوته ويكلمه فخره بما صنعت مراته في غيبته ويكلمه فخره بما صنعت مراته في غيبته فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد نفسه أنه رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام يذكر نفسه بنفسه دون فخر أو استقبال أو علو قال النبي عليه الصلاة يعني كده ترجمة بسيطة عن النبي عليه السلام. اللي بيعملها هو النبي عليه السلام. اللي بقولها هو النبي عليه السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام الترجمة بتاعته كما في حديث صحيح ندرو ترمزي والماجع وبعض أصحاب السنن من حديث عبد العزيز خضري بإسناد الصحاح البني والحديث أصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم النبي عمر خذ بنفسه كده. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق وبيدي لواء الحمد ولا فكر وما من نبيه آدم فما سواه وما من نبيه آدم فما سواه إلا تحت لواءه وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع إنه يعرفك بنفسي أنا سيد ولا الآل. فعلا النبي هو سيدنا ودعيمنا وقائدنا وقدواتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيعلّفك النبي بنفس سيّدنا آدم كل من تحيّه وبيد لواء الحمد أنا سيّدنا آدم ولا فخر وبيد لواء الحمد ولا فخر النبي يرفع اللواء كل من شراه لواء الحمد وبيد لواء الحمد ولا فخر وما من نبي آدم في المسواة إلا تحت اللواء ما حد يرفع أي لواء إلا لواء الرعس الذي مش وراه عارف اللي في المعركة اللواء يجري يجري كله مراء النبع على سر جدا يغفع اللواء هو الذي يغفع وحده وكل وراءه وبيد الحمد ولا فخر وما من نبي آدم وفي مسيهه إلا تحت روائي وأنا أول من تنشق أرض عنه يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع أول شافع الأنبياء كلهم نوح إيش فعالنا عند مطر الشفاعة إيه الشفاعة العظمى إيه في إن ربنا ينزل لفصل القراء بس يعني الشفاعة العظ في نزول ليلة فصل قضاء يشفع العظم يعني بيقولوا سنة نوح أجسمنا خل يعني ادعو واحد أن ألا حتى ينزل الله ليقصل قضاء من السريعة من تعب يوم القيامة إن لما نوح يقول نفس نفس الأنبياء جميعا الأنبياء جميعا نفس نفس نوح إبراهيم موسى عيسى لكن عيسى يقول لكنيأذلكم على التجارة الرابح اذهبوا إلى محمد عليه الصلاعي فيقول النبي عليه الصلاعي أنا لها أنا لها شوف الكلمة دي كلمة تطمنك لما تكون كنت من أم النبي عليه الصلاعي فتطمنك أنا لها أنا لها هو الاستفاعة فيجفع عند الله جل وعلا ويمن الله جل وعلا عليه ابن حامج لم يطمد الله جل وعلا بمثلها قبل ذلك فيقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاعي يا محمد ارفع رأسك وسل فعوم وسع تسفع اللهم شفع فينا نبيا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام أول شافع وأول مشفع أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي ليو الحمد ولا فخر وما من نبي آدم وفما سواه إلا تحت لوائه وأنا أول من تنشق أرض عنه يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع عرفت النبي هو مين عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بنفسه يعرفنا بأثماء يقول كما في العديد الصحيح أنا رواب بخاري بإثنابه قول النبي عليه الصلاة لي خمسة أسماء لي خمسة أسماء أنا محمد صل أنا محمد صل الله صل الله وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمح الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بين يديك بي. وأنا العاقب أي في عاقب معنى أي الذي لا نبي بعد أو لا رسول بعد أنا العاقب يعني انتهى كل أنبياء ورسول أنا محمد وأنا أحمد وأنا المائي الذي يبحث الله في الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بناديه وأنا العاقب كل الناس يحشر به اين الأسلام الأنبياء بحد عصراد أو على عصراد يقولون الله مثلا س NXT الأنبياء بقول الله مثلا سلم NXT والنبي عليه السلام وائف عند الصراط عليه السلام يدعو الله سلو على أن ينجي المؤمنين عليه السلام شوف يهتمام النبي مهتم بك النبي عليه مشغول بك حتى يوم الهامة حتى يوم الشباب أمتي أمتي إنا سنرضيك في أمتك ولنسوك يا رسول الله ولسوف يعطيك ربك فترة أمتي أمتي ادخر النبي دعوته شفاعة لأمتي فالنبي عليه السلام يعرفنا بنفس فيقول أنا دعوة حديث روابنا عساكر بسناد حسن البني من حديث عباد بن الصامر قال النبي عليه السلام صل على عليه، ثلاث مرة له القائد والثالث قال النبي عليه السلام أنا دعوة أخي إبراهيم أنا دعوة أخي إبراهيم و كان آخر من بشر بي عيسى مريض يعني دعوة طيبة يعني النبي يعرف بنفسه وقولك عاوز تعرفنا مين شوف دعوة سيدنا إبراهيم قال إيه قال إيه ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم يبعد أصفات النبي عليه السلام دعو الأخي إبراهي وكان آخر من بشر به النساء بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام يعرفنا بنفسه يقول لك إنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى يعني إيه يعني اختاره الله جل وعلا أراده الله جل وعلا اصطفاه الله جل وعلا من بين العالمين فأفضل فأفضل قلب هو قلب النبي وأفضل عبادة هي عبادة النبي وأفضل قرب هو قرب النبي وأفضل تقوى هي تقوى النبي وأفضل غشية هي غشية النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال في صيح مست من حديث وثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع السلسل دين سلسلة اصطفاء زهبيا وبركة إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريسا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشل واصطفاني من بني هاشل فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختيار اختار الله جل وعلا اصطفى الله جل وعلا من أهل الأرض اصطفى الله من خلقه الناس ليكرمهم الله جل وعلا وصفا الله من بين الناس المؤمنين، وصفا بين أهل الإيمان من بين المؤمنين الأنبياء، وصفا بين الأنبياء الرسل، وصفا بين الرسل خمسة من آل عذب، وصفا من آل العذب الخليل إبراهيم ومحمد، وصفا من جميع أهل الأرض الأنبياء والرسل جميعا اصفى خليله وحبيبه محمدا. صلى الله عليه وآله وسلم. فهو المستقى صلى الله عليه وسلم تلك شهادة من الله جل وعلا وشهادة من النبي على السلام للنبي على والسلام محمد رسول الله كذلك الصحابة شهد للنبي على السلام يكفي قول ابن مسعود فيما صح عنه ابن مسعود فيما صح عنه يقول لقد نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلب النبي عليه الصلاة والله الله جل وعلا اطلع إلى أهل الأرض لأن وجد أن أهل الأرض جميعا وقد رضب عليهم إلا دقية من أهل它的 لقد وجد أشرف قلب وأطهر قلب وأعظم قلب وأرق قلب وأقرب قلب من الله جل وعلا قلب النبي عليه الصلاة فاصطفاه لدين ثم نظر الله جل وعلا إلى كلوب خلائق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر كلوب قلوب الصحانة فاصطفاه tent النبي عليه الصلاة والسلام فربه جل وعلا علم أن قلب النبي أبضل قد ده كلام الصحابة تعارف أن أبني أبعد النبي عليه السلام. والسلام أبني النبي يبعد عليه الصلاة والسلام كان اليهود والنصارى عارفين أن فينا بهلين بل المشركين عارفين كده برضا لأن المشركين كان اليهود يستفتحوا عليه بلهم سيخرج منا نبي نقاتلكم ونقتلكم ونكتلكم قتلعات وإرامة فكان متوقع ظهور النبي وعرف الوقت هيك نقول هذا أوان ظهور النبي هذا أوان ظهور النبي عليه الصلاة فكان متوقعين الحين كده كان في سبع من الحنفاء سبع من من الجذع العربية بيتقرّب إلى الله جل وعلا بدين إبراهيم الحنفية دين إبراهيم ليه كان كل واحد نفسه يكون النبي فكان زيد المعمر النفي رضي الله عنه وركب من نوفل وعيرهما كانوا بيتقرب الله جل وعلا ويتحلثوا ويعبد الله جل وعلا على دين الرئيس يطلبون ويرجون أن يكون هو النبي لكن الله جل وعلا اختار النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرق وأعظم وأطهر قلب قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته محمد رسول الله كذلك شهد للنبي على صم المشركون المشركون يشهدوا للنبي عصر علموا أن النبي هو رسول الله عارفين كلمة الوليد من المغيرة اللي راح بالليل يسمع كلام, النبي. كلام القرآن من النبي عليه الصلاة فاصطدمت رسول برأس أبي جاه فسأله ما الذي جاء بك قال الذي جاء به لا بجاء بك القرآن إن له الحلاو وإن عين طلاو وإن علاء ولمثمن وإن اسم له المغدف وإنه لا يعلي ولا يعلي علي إلا أبو جاه يا أبي الأخنة من الشريك. أبو جه يا أبل أحد المسلمين اسمه الأقرب المشردين في جوف الكعبة في من الليل في حجر الكعبة كذا سنتظهر دخل أبو جه لا الأخماس ساعة فالأخمس لا أبو جه قال يا أبل حكم يسأل طبعا يا أبو جه يا أبل الحكم يا أبل الحكم ليس معنا أحد في ح هذا الحجر نشهدك الله يعني بس بس بالله نشهدك الله أمحمد صادق يعني الأخمس ولا أبو جه بالله عليك محمد صادق. فقال أبو جهل الأغنس وين حكى الأغنس والله إنه لصادق. تكلم في. فيني احتج على رض. والله نور خود. قال فلماذا نتعوشي؟ طبعاً لما لماذا تعوشي؟ قال جاء بنو هاشم بالسقاية فسقينا جاءوا بالرفادة فأرفل يعني سأل الحجاج سقينا أكلوه أكلوه صرفوا على البيت الحرام صرفنا عليه. استقبلوا مش ومش عملوا بيت المظاليم عملنا بيت المظاليم بنقلب بنهاجم على رسول ثم قالوا منا نبيش فأنا لنا بنبيش يعني احنا كل حاجة عملنا زيهم. يوم في الهجل أنا عندنا نبيش راح يجبنا بنين فخلاص قلنا لأن نبيش فكما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حصدا من أن يفسم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق قال الله جل تعالى فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن المؤمنين بعد النحود هم يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي رجل أبو الوليد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام عليه فيقول يا محمد أخبرنا ما تريد رأي استمعته مندوب شوف النبي عودتين أكبرنا ما تريد إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تريد إن كان بك الباء وحب زواج زواجناك من نسائنا ما تريد إن كان بك حب صفادها علاك مالك علينا ما وجدنا رجل أشأب على قومي قومه لي طب قوليني أنت ليست فينا الدهولة بس حكاية النبي ليه إنساها قلنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأدب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي أفرقت يا أبل وليك خلاص إذا عندك تتكلم أنا بقى قال نعم قال النبي عليه السلام اسمع فقرأ النبي بداية سورة الصلاة بس ما حتى وصل النبي في سورة الصلاة حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب في الصلاة أنتون القرآن العربين لكم يعلمون حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثموت أنا حذرتكم يا تؤمنوا بأن تنزعيكم الصعقة زي عاد وثموت أول من نبع لكلمة أمر أبو وليل جرج جرج فوضع يده على فم النبي سدموا إنه بأسان قال له نشدتك الله والراحم أنت سكت بالله عرف ورجع قابلت قريش وجوه مصفر قالوا والله لقد جاء أدواجه غير لدي نهب به شي حق حصلت ما لك يا أبا الوليد قال والله لقد سمعت كلامه وما عقلت منه إلا كلمة واحدة قال لي فإم أعراضه فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة آدم وتموت وأنتم تعلمون أنه الصادق الأمين إذا قال فقط فخفت أن ينزل عليكم العذاب فوضعت يدي على فنه سدعي فإنهم لا يكذبون ولكن ظالمين بأيدي لا يشدون وجحدوا بها والسيطلتها أنفسهم ظلما وعلو حيائي ابن أخطف حيائي ابن أخطف لما دخل النبي عليه السلام على اليهود بيسألوا حيائي أهو النبي هو ذلك الذي يعليه قال هو أجل هو قال فماذا استصنع حي بنقص قال عداوتهما حييت هو نبي بس عدي لي ما غرسني له غرسني من بني إسحاق من بني عقود لبني إسرائيل خرج من بني, بني إسماعيل عداوتهما حييت ثم شهد للنبي أصل الآن الآن في هذا الزمن في هذا القرن شهد للنبي أصل أنه رسول الله وبي أقدم بر نذشو بيرنا الدشور واحد من أكابر الكتاب الأمريكي خرج ويقول لو كان محمد يعيش في قرن من العشرين لحل مشاكل العالم لحل مشاكل العالم لحل مشاكل العالم كله ريثما يطاقف جانا من القهور كباية أهوة لم احتلين خطة خمسية ولا عشرية ولا خمسينية والأصلاح الاقتصادي ولا لا مجرد النبي يؤلغ كباية شاي أو أهوة يسرمه مشاكل البنية للحدي قال الأستاذ الدكتور شبرل عميد كلية الحقوق في مؤتمر الحقوق الذي عقد في في النمسا في بينا مؤتمر الحقوق العالمي سنة 1935 قام هذا العالم الأستاذ الحقوق أمام علماء الحقوق في العالم قال إننا نفتخر أننا نعيش في زمان أو في أمة عاش فيه محمد إن عالمنا اليوم لا يفتخر أن ينسب إليه رجل كمحمد ده قدام الكفر هو كفر. ذلك أنه استطاع أن يأتي بكتاب فيه تشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا لمثله بعد ألف سنة بقول لو إحنا بعد ألفين سنة وصلنا لمثله يبقى أحنا أسعد ناس آخر كلمة أنها لك حتى تعلم أن محمد الرسول الله كلمة قالها مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون مئة، وقد قرأت هذا الكتاب مترجما ترجمه إنس منصور صور ما أذكر. جمع هذا الرجل مايكل هارت أمريكي نصراني كافر جمع في كتاب مئة من عربات الأرض. حط إسحاق نيوتن، حط هتلر وموسوليني ولينين وحط أوبوس ديبي، سيد نعمة طاب، حط سيد نعشا نواريم، وإذا به يضع رقم واحد في الكتاب محمد الرسول الله. هذا نصراني حط النبي أنا الكتاب ده في ترجمتين الترجمة الأولى كان حط للنبي عليه السلام رقم معي وبعده اضحف نيوتين ورقم ثلاثة عيسى من مريم وبعدين في الطبعة التامية حط النبي عليه السلام وبعده عيسى من مريم برضو ما قدرش يقدم زيادنا عيسى على نبينا عليه السلام قبل النبي محمد ثم قدم قدمه الكتاب يقول أنا أعلم أن النصارى هم وهم من منك سيغطبون مني لأني وضعت نبيه في المرتبة الأولى ولكن ماذا أصنع إذا كان هو الأول أنا مقدرسي أحطه أحد أبنك هو الأول مقدرسي أخلي أحد أبنك فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الأول عارفيني اللي لما عملوا كانوا بيعملوا فيلم صاحب في الموثل العالمي اللي كان مات وريب السوري اللي كان أخرج فيلم مصطفى العقاد أخرج فيلم عمر مقتار كان بيعمل فيلم عن النبي أسلام عن سير في النبي أسلام أغلب الممثلين اللي قرأوا سيناريو السيناريو هم أمريكان أغلب الممثلين لما قرأوا قفء النبي أسلمه وإن في الفيديو هو كذلك الإنصار فالنبي على السلام غير خلك الله على الإطلا쳤 صلى الله عليه وسلم. لأبي أنت وأمني ونفسي يا رسول الله فلتعلم أن محمد رسول الله بقول لك يا محمد رسول الله بقول لك يا أخي الله رضي الله رضي بالنبي الله رضي بالنبي والصحابة رضوا بالنبي بل والمشركون أيقانوا أنه هو النبي رضوا به صادقا أمينا حكما أفلا ترضى أنت بالنبي علي الصلاة والسلام. فتقول يوميا رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه الصلاة يعني أنت رضي بالنبي رضي بالنبي فعلا بجد بتقول كلمة دي كل يوم الصدع بالليل رضي رضي, رضي. النبي أعطيب هو رسول طيب لما بقولك لك التحييه بتعيش ليه لما بقول لك كسر رسول الله لما بقول لك تعالى في وجهه ما بتصلش ليه لما بقول لك ذاكر ما لما بقول لك اي عمر ما تعملش ليه فين كنت راضيا بالنبي فالترض به نبيا اي دال لك على الخير اسال الله جل وعلا ان يحشرنا معه في الجنه وهذا الحديث في اللقاء القادم باذن الله تعالى يكون لقاؤنا في الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى عن بعض عن بعض معجزات النبي عليه الصلاة لأن معجزات النبي بعض الرماء جمع حوالي ألف فاللقاء القادم إن شاء الله بعض معجزات النبي عليه الصلاة أسأل الله تعالى أن يزغن لكم السداد والإحلاص أقول قولي هذا واستقصد الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته